شورى ما رو فالم في مما حدثنا رفعت ونا فشوق ونا في الحد ما ما من خير يعلم ما ذا وعدوا خير الذاب التقوى وتقوى لي اؤمن قلبي